لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْقَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَاذَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَالدَّهِ وَاللَّهُ قَذِيرٌ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ الرَّحِيمٌ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 الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون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 فَإِنْ عَلِمْتُمُهُمْ مُؤْمِنًا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ مَحِلُّ لَغْوٍ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا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 ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ فَاتَت أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ